فَنْكِحُهُ بإذنِ أَهْلهَِّ وَآتُهُ النأجَُهُ بالِالمَعرُ فيِي مُحْصَنات غييرَ مساافحات محُحصَنَات غييرَ مساافحاتِ وَلا مُتَّقذاتِ أَخْدَ فإِذا أُحْص النَّ فَإِن تَينَ بفاخِشَةِ فَعَلَيْهِ نِصحُمَاعَمُحْصَنَاتِ مِنَ الععَذااب.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 إ يُريدَ إِصلْلَاحَي وَفققِ الله بَْنَهُماَا إِ اللهَّهَ كانَ عليمًا خَبيير وَعبدُ اللهَّه وَلا تُشرِركُ بهِهِ شيءَيْئ وَ بِوالدَين إحسَانَوا وَبدٍ قُرربَ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 وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بِهِمْ عليما إن الله لا يَظْلِمُ مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشيد وجئنا بِكَ على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا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 ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى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 وَإذا جَاءهُمْ أَمرْرُ مِنَ الأأَمْنِ أَِخَوْوفِ أَدَعُوبِه وَلَ رَدُّهُ إلى الرسُولونِ وَإِن أُلِ الْ الأمرْرِ مِنْهُم لا عَمَهُ الذينَ يَْتَابِطونَهُ مِنهُ وَلَ لَا فَضْنُ اللهَّهِ عَلَيكُمْ وََرحمَتُهُ اتَّبعتم الشَّيطانَ إِللاا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 حصيرة صدورهُ حصر صُدورهُم, صدورهم أي يقاتنكم أَ يقاتن قَمَهم وَلو شَ الله نَسلطَهُم عليهكم فَلَقاتَلوك فإن التزَلوك فَلم يقااتنوك وأقَوْ إليك السلمم فماَا جعل الله لكم عليههمم سَبلى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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه إلى أهله فديه مسلمه إلى أهله وتحرير رقبه مؤمنة